شبكة ومنتديات شواطئ المقراط تقدم النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين أما بعد ما أسهل أن ينطق اللسان يا إخواني ويا أخواتي بكلمة الإسلام ما أسهل ذلك ولكن ما أصعب أن يترسخ الإيمان في قلب الإنسان شوف ربنا بيقوله قالت الأعراب آمنا كل لم تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا كلام اللسان ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مشكلة حقيقية أن يختلط الحابل بالنابل أن يختلط الصادق بالكاذب أن يختلط المؤمن بالمنافق مشكلة خطيرة اختلاط المنافقين بالمؤمنين يضع في الصف يا أخواني لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا إلا ترابا الا ضعفا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمععون لهم والله عالم بالظالمين لذلك فالله عز وجل من رحمته بالصف المؤمن فانه ينقيه على الدوام التنقية تكون عن طريق اختبار اختبار صعب لا يقوى على النجاح في هذا الاختبار إلا المؤمنون حقا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ألف لام ميم أحسب الناس خلي بالك من طريقة الكلمات من سياق الآية أحسب الناس هل تعتقدون أيها المؤمنون أنكم ستقولون بلسانكم آمنا ثم لا يصدق هذا اللسان عمل من الأعمال يقول سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون تعجب كبير جدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لنا اختبارات كتير كتير قوي الجهاد اختبار اختبار صعب بس مش مستحيل ينجح فيه المؤمن ويسقط فيه المنافق الانفاق اختبار حسن معاملة الناس اختبار كظم الغيد اختبار وهكذا الحياة كلها اختبار من اول ايام التكليف والى لحظة الموت كل الحياة اختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وعمل وهو العزيز الغفور. النهاردة نتكلم عن اختبار من اختبارات الصعبة قوي فعلا صعب مش اي حد هينجح فيه لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الاختبار مقياسا واضحا بين المؤمن والمنافق يا لطيف بين المؤمن والمنافق اختبار خطير اللي هيسقط في الاختبار ده هيبقى منافق بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختبار ده إخواني وأخواتي هو اختبار صلاة الفجر صلاة الفجر في جماعة طبعا للرجال وصلاة الفجر في أول وقتها للنساء روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما أي لو يعلمون ما فيهما من الأجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولو حبوا تخيل نفسك ان أنت مش قادر تمشي أصلاً مكسح رجلك مكسرة وليس هناك من يعينك على المشي وليس هناك من يعينك على الذهاب إلى صلاة الفجر في المسجد تروح حبوا تذهب تحبوك الأطفال ليه لأنك عارف كمية الخير التي في هذه الصلاة ذنب ضخم جداً جداً جداً أن يتخلف مسلم مؤمن عن صلاة الفجر في جماعة أو عن صلاة العشاء في جماعة طيب هو وقت الصبح يا إخواني ويا أخواتي وقت الصبح ده إمدى وقت الصبح ما بين طلوع الفجر وما بين شروق الشمس واحد كان جاي يقول لي أن سمع في برنامج من البرامج أن وقت الصبح لحد الظهر ما يدل سبحان الله أمالي على العملية مفتوحة لحد الظهر فين الاختبار بقى فين عملية كل ركعتين لكن الوقت يا أخي ينتهي بشروق الشمس هذا الوقت القليل المحدود الصعب هو فعلا صعب ومقصود ان هو يكون صعب رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس كلام في مطال وضوح والأصعب من كده يا إخواني أن اختبار النفاق من الإيمان لا يكتفي بمجرد أن تدرك الصبح في بيتك لا لابد أن تدرك الجماعة في المسجد كما قال صلى الله عليه وسلم صعب أيوة صعب أنا عارف ما هو صعب ومقصود أنه يكون صعب لأنه اختبار خطير والنتيجة خطيرة زي ما قلنا طبعا بالنسبة للنساء صلاتهن وإن كانت مسموحة بالمساجد إلا أنها في البيت أفضل وأكثر ثوابا لحديث أبي داود الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن طيب للأسف الشديد يا إخواني للأسف الشديد فعلا أن مشكلة ضياع الفجر مشكلة شديدة الشيوع في أوساط المسلمين رجالة ونساء ولا حول ولا قوة أنا مش بعقد لكم الدنيا أبدا أنا بتكلم عن حقائق في شرع الله عز وجل بتكلم عن نصوص محكمة يا إخواني ليس فيها لبس بتكلم عن اجماع العلماء ما فيش فيه اختلاف واحد بيقول بس أنا فعلاً مش بقدر بالنسبة ليه مستحيل أقول له مش موافق معك مستحيل يكون في حقك مستحيل تعالوا كده نفكر ساوي يقول الله عز وجل في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب صلاة الصبح في هذا التوقيت تكليف ولا مش تكليف تكليف فرض ولا مش فرض فرض على كل المؤمنين ولا على طائفة معينة من المؤمنين على كل المؤمنين طيب جاوب بصراحة الله عز وجل يعلم الوسع أو لا يعلمه يقينا يعلمه طبعاً لو قلت غير كده مشكلة خطيرة يقينا يعلم الوسع ومع ذلك كلفك بصلاة الصبح في هذا التوقيت يبقى ما ينفعش عقلاً ولا شرعاً لمسلم يؤمن بحكمة الله عز وجل وبعلم الله وبعدل الله أن يدعي أنه لا يستطيع تنفيذ تكليف من تكاليف الله عز وجل دي اول حاجة الحاجة التانية بعض المشاهدات الامريكية ناس مش مسلمين كنت عايش هناك فترة كنت اروح صلاة الفجر في المسجد ارجع منها الساعة ستة الصبح اجد الطريق السريع الحايوي بتاعه الطريق السريع مليان عربيات عن اخره الساعة ستة الصبح الناس ديت كلها من نصارى ويهود وملاحدة الملاحية دولت كتير جدا هناك الملاحية ينكرون وجود الإله أصلا استيقاظه في معاد الفجر لكي يذهبوا إلى دنياهم إلى أعمالهم كل الناس ديت دي قدرت تصحى الساعة 4 أو 5 عشان تطلع الساعة 6 الصبح تروح شغلها في ناس تانية كنت بشوفها صحية في الشوارع وأنا في طريقة للصلاة يعني قبل الفجر قبل ما أروح الفجر الساعة 5 ولا الساعة 4 ونص كنت تتعلم ناس ماشي في الشارع الناس اللي بتحب تجري الرياضة. اليوم يجروا في الشارع في الهوى الناقي الصبح كده. ناس زي ما قلت لك يهود او نصار او ملاحدة. بيتمشوا الصبح في الشارع قبل معات صلاة الفجر. في ناس تانية كتصحية في الشارع. بتعمل حاجة غريبة قوي قوي قوي. بتعمل ايه? بتفسح الكلب بتاعه. سبحان الله. قبل ما تروح الشغل تصحى الصبح. تفسح الكلب. الكلب مسكين بيقعد محبوس في البيت من الساعة ستة الصبح او سبعة الصبح. لحد ستة او سبعة بالليل. قلب صاحبه ا يتفطر عليه فيعمل ايه؟ يصحى هذا الصاحب قبل الفجر علشان يفسح الكلب علشان يشممه هو لطيف هو نظيف الامريكي نصراني كان او يهودي او ملحد بيصحى قبل الفجر علشان الكلب وبعض المسلمين او كتير من المسلمين او خلينا اقول بصراحة معظم المسلمين لا يستيقظون لله عز وجل مأساة يا إخواني مأساة وبعدين أنت شخصية بلاش نتكلم على غيرك أنت شخصية يا ترى لو عندك معاد طيار أو قطر الساعة ستة الصبح هتقدر تصحى وتروح في المعاد ولا إمكانياتك البشرية مش هتسمح يا ترى لو ظروف عملك بتضطرك أنك تصحى الساعة أربعة أو خمسة الصبح هتقدر تقوم ولا هتعتذر كل يوم لرئيسك في العمل وتقول له والله ظروفي صعبة ما أقدرش ولا قل لك قل لي بصراحة يا ترى لو حد هيدي لك ألف جنيه الصبح في معاد الفجر يومية لمدة سنة هتصحى ولا لا؟ هتصحى لكي تأخذ الألف جنيه ولا مش هتصحى؟ طيب قلنا أن أنت هتصحى هيكون معاك 365 ألف جنيه في آخر السنة افرض في آخر السنة مد يا ترى أحسن تموت وانت سايب وراك 365 ألف جنيه ومش معاك ولا صلاة فجر في قبرك ولا أنك تموت؟ ومش معاك ولا جنيه ومعاك 365 صلاة فجر في القبر معاك فكر بصدق وجاوب بصدق يا ترها تصحى للفلوس ولا تصحى للفجر الرسول يا إخواني كان عارف أنه صعب علينا صلاة الصبح في موعدها كان عارف ان الأخوة والأخوات الرجال والنساء صعب عليهم علشان كده سبحان الله كان ليه اسلوب تربوي رائع في تحفيز المسلمين على هذه الصلاة المحورية الخطيرة اللي بتفرق الصادقين من المنافقين. كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم? ادى خصائص هامة فريدة لصلاة الصبح. لترغيب المسلمين في هذه الصلاة العظيمة الهامة. خصائص هامة جدا. خلي بالكم. الخاصية الاولى. تعظيم الاجر جدا لمن صلى الصبح في جماعة. طبعا فين في المسجد. على سبيل المثال قال من صلى العشاء في جماعة. فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكانما صلى الليلة كلها يا الله تقدر تصلي الليل كله عندك فرصة تاخذ نفس الأجر بصلاة العشاء والفجر في جماعة لكنك قايم طول الليل تصلي سألت الإخوة المصلين في ليلة سبعة وعشرين رمضان وأثناء صلاة التهجد وكان ما شاء الله العدد كبير والقيام طويل ساعات كثيرة متتالية مجود كبير جدا سألتهم يترى قيام ليلة القدر بكاملها أفضل ولا صلاة الفجر في جماعة في شهر صفر أو رجب أو شوال أو أي شهر غير رمضان يترى أيهما أثقل في الميزان أيهما أهم أيهما لو فاتك تحزن أكثر أيهما لو فاتك تلام من الله أكثر ها جاوب تقدر تصلي عشرين ركعة سنة للظهر من غير ما تصلي الفرض ما ينفعش طبعا مش كده ولا ايه ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضتوا عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يبقى الاول الفروض بعدين تيجي النوافل يا طرع لو عرفت ان ليلة القدر كانت ليلة كذا وانت الليلة دي كنت نايم هتزعل ولا مش تزعل هتزعل, هتزعل. اما ليه ما بتزعلش على صلاة الفجر اللي هي اهم من ليلة القدر لأن صلاة الفجر إيه؟ فرض وليلة القدر إيه؟ ليلة القدر بكاملها سنة صلاة الفجر في أي يوم من أيام السنة فرض أما ليه الناس يا إخواني بتتكالب على ليلة القدر وتملى الجامع والشوارع اللي حوالين الجامع وبعدين سبحان الله تيجي تلاقي الفجر في غير رمضان صف أو صفين بالكثير ليه يا إخواني كده؟ ليه؟ الناس مش فهمة هذا غياب حقيقي للفهم يا إخواني يا أخي في الله ليلة القدر هدية من الله عز وجل لمن حافظ على الفروض لمن حافظ على صلاة الفجر وغيرها من الفروض العبادة يا إخواني مش مقمرة معقولة أروح أعبد ربنا سبحانه وتعالى يوم أو عشر في أيام وأعمل حسنات زي اللي بقاله سنة كاملة بيصحى في عز البرد وفي عز التعب وفي عز الشغل علشان يصلي ربنا طيب في خير إيه تاني في صلاة الفجر في خير عظيم قوي قوي انتوا عارفين يا اخواني يوم القيامه هتكون الظلمه شديده جدا عارفين طبعا الشمس تكور والنجوم تنكدر خلاص ما فيش نور وبالذات على الصراط ويحتاج الناس إلى النور للجواز على الصراط والصراط صعب المرور على الصراط صعب يا صعب طيب المؤمنين هيجيبوا النور ده منين النور بتاع يوم القيامه حاجات كتير جدا جدا عملوها في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى وعدهم بالنور شوف كده الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مترروى يقول بشر المشائين المشائين يعني ايه؟ يعني اللي بيمشوا كتير قوي بشر المشائين في الظلم الظلم يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد يعني مش في البيت بالنور التام يوم القيامة النور التام النور الذي لا ينزع عند الصراط ليه لأنهم نجحوا في اختبار الدنيا فوقاهم الله عز وجل من السقوط في النار يوم القيامة. حتى سبحان الله تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمك ذكر خاص تقوله وانت رايح صلاة الفجر وانت ماشي في الضلمه وانت فاكر الضلمه بتاعت يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تقوله وانت رايح صلاة الفجر في الضلمه تقول ايه تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورة ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا كمان في إخير تاني في صلاة الفجر وعد صريح بالجنة من صلى البردين دخل الجنة البردان هم الصبح والعصر في أكتر من كده؟ أيوة في أكتر من كده سبحان الله هو في إيه أكتر من الجنة؟ رؤية الله عز وجل في الجنة اسمع كده إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم وخلي بالك بيديك وسيلة توصل بها إلى هذه الرؤية فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا يا الله هذه صلاة الفجر وصلاة العصر ولسه في ناس بتنام في صلاة الفجر سبحان الله يبقى أول خاصية تعظيم السواب إلى أقصى درجة خصية الثانية هي الشك الثاني من المسألة ضيع الفجر مش بس ضياع الأجر لا ضيع الفجر عذاب وعذاب شديد شوف الرسول عليه السلام بيحكي للصحابة رؤية طبعا رؤية الأنبياء حق يقول إنه أتاني الليلة آتيان الآتيان دولت في آخر الرؤية بفسر جبريل وميكائيل، وإنهما ابتعثان وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإنه أتينا يصف لهم راجل يتعذب وإنه أتينا على رجل مضجع راجل نايم وإذا آخر وفي رواية ملك قائم عليه بصخرة واحد واقف على رأسه بصخرة وعمال يضرب رأس الراجل اللي بالصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه يعني يشق رأسه يشدخ رأسه فيتدهده الحجر يتدهرق إلى بعيد فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان يرجع الرأس يلتأم من جديد ويأتي الملك من جديد يضربه ثاني على رأسه ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول انزعج انزعك شديد قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال انطلق انطلق وبعدين مر على مشاهد كثيرة وفي الآخر يفصرونه اللي شافه احكيت الراجل ده قال له أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه يأخذ حكم الله عز وجل فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة آه ده موضوعنا وينام عن الصلاة المكتوبة ايه هي الصلاة؟ اللي احنا بنام عليها. صلاط الفجر يا إخواني. صلاط الصبح. وأي صلاط نام عليها. لكن المشهور هو أن الناس بتنام عن صلاط الصبح. يبقى العملية مش عملية ضياع أجر بس. لا. العملية فهي عقاب. وعقاب مريع يا إخواني. نسأل الله العافية. الخصية الثالثة. ان الرسول صلى الله عليه وسلم عظم جدا جدا من قيمة سنة الصبح. هي الصلاة الوحيدة التي عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنتها إلى هذه الدرجة. قال ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها يا الله وقفوا كده وقفوا مع الحديث ده فكروا فيه هو إيه اللي بيمنعنا من صلاة الصبح مش برضو جزء ضئيل ضئيل ضئيل من الدنيا إما نايم متأخر في أمر من أمور الدنيا وإما عايز تصحى بعد صلاة الفجر لأنك مرتبط بأمر من أمور الدنيا سبحان الله تخيل أن كل الدنيا كل الدنيا من أولها إلى آخرنا بكل ما فيها من أموال وكنوز ومناصب وأعمال ومغريات وملهيات كل الدنيا لا تصل إلى قيمة ركعتي الفجر السنة فما بالكم بالفر يبقى دي كانت الوسيلة التالتة أو الخاصية التالتة لصلاة الصبح الخاصية الرابعة تفرد صلاة الصبح بأمور ليست في بقية الصلوات إنه خلأ أشياء خاصة جداً بصلاة الصبح نفسها مختلفة عن بقية الصلوات يعني صلاة الصبح فيها حاجات مختلفة، لاحظ كده صلاة الصبح اولا من أولا خلص الأدان بتاعها مختلف الأدان فيه بعد حي على الفلاح يزود الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وقف كده يا مؤمن مع هذه العبارة ما الذي من النزول لصلاة الفجر؟ مش برضه لذة النوم وراحة النوم وحلوة النوم؟ طيب قادي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك بمنتهى الوضوح الصلاة خير من النوم يا ترى مصدق ولا مش مصدق. المسألة بوضوح مسألة ايمان. حاجة تانية صلاة الصبح خلى لها اذكار خاصة بعدها غير كل صلاة. يعني انت ورا كل صلاة بتسبح ربنا تلاتة وتلاتين وتحمل تلاتة وتلاتين وبتكبر تلاتة وتلاتين. استغفر الله. في حاجات خاصة لكل الصلاات جمعة صلاة الصبح لها حاجات خاصة بيها. فوق الحاجات الثانية. زي ايه مثلا? زي رساله السلام قال لك تقول في دوبر صلاة الفجر. وأنت ثان رجلك يعني لسه ما غيرتش هيئة الصلاة تقول إيه؟ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المل وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات وانت لسه في هيئة صلاة الفجر عشر مرات يحصل إلا قلت الكلام ده ست حاجات عد معي واحد كتبت له عشر حسنات اثنين محيت عنه عشر سيئات تلاتة رفعة له عشر درجات أربعة وكان يومه هذا كله في حرز من كل مكروه يا الله كان يومه كله في حرز من أي مكروه أو من كل مكروه خمسة وحرساء من الشيطان ستة ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله أي ذنب إن شاء الله ربنا يكفره إلا الشرك بالله النساء طبعا تأخذ كل الأجر ده إذا قالت الذكر ده في بيتها بعد الصلاة في أول الوقت تلحق الصلاة وقت ما المسلمين بيصلوا الفجر في الجماعة في المسجد الخصية الخامسة تعظيم وقت الصلاة الصبح ووقت الصبح يا إخواني وقت مشهود من اللي بيشهدوا الملائكة تخيل الملائكة اللي نزل للارض تشهد هذه الصلاة الهامة شوف الحديث الجميل في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة الجميع صلاة الجماعة تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر الله الله التقاء النبطشيات كل الملائكة سلم واستلم في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه فقرأ إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهولا شوف في رواية أخرى في البخاري يقول ثم يعرج الذين باتوا فيكم الملائكة بتوعب بالليل ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم يقول كيف تركتم عبادي خلي بالك بيقولوا إيه فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون الله مش برضو أحسن إن الملائكة تذكرك عند الله عز وجل بأنك من المصلين تشهد لك أنك كنت تصلي الصبح في جماعة مش برضو أحسن ما تقول يا رب فلان كان نايم كان غافل كان عنده مشاكل تانية أهم فما جاش يصلي صلاة الفجر مش أحسن برضو نراجع نفسينا الخاصية الستة أنت إذا صليت الصبح فأنت في حفظ الله ورعايته سائر اليوم الله حاجة في منطر في أحسن من كده تشعر في يومك كله أنك في حماية الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يعني في حماية الله في عهد الله في ضمان الله تشعر بثقة هائلة أثناء يومك إذا كنت مصليا للصبح تشعر بثبات أمام المحن أمام المصائب أمام الطغاء أمام الجبابرة كل ده بركعتين بس تصحى تصليهم صلاة الصبح سبحان الله ركعتين تثبت فيهما صدق القلب وقوة الإيمان الخصية السبعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبب لهم صلاة الصبح بأن يجعل وراءها درسا أو توضيحا لمفهوم معين أو سؤالا عن أصحابه أو تفسيرا للرؤية يعني لقاء علمي روحي إيماني راقي جدا جدا يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجرة ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب ثم بدأ يذكر الخطبة المشهورة الطويلة شاهد يا إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أصحابه بعد صلاة الصبح ويعلمهم ويفقهم ويشرح لهم وكل هذه عوامل تشجع من كان في قلبه تردد أن لا يفوت هذه الصلاة العظيمة الصلاة الصبح الخاصية التمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز المسلمين على البقاء في المسجد بعد صلاة الصبح تفضل قاعد لحد شروق الشمس يعظم جدا من أجل هذا الوقت يصبح هذا الوقت عبارة عن برنامج تدريبي إيماني عظيم يبدأ به المؤمن يومهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغدات في جماعة يعني صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، إيه بقى سوابه؟ خلي بالك، كانت له كأجر حجة وعمره تامة، تامة، تامة، يا الله، الخصية التاسعة، وسيلة غير مباشرة، لكن جميلة جداً، روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله يا الله رحمة من رب العالمين لكن لاحظ ان الفترة بين صلاة العشاء وبين صلاة الصبح هي أطول الفترات التي تقع بين الصلوات وهي الليل كله وهي نصف اليوم تصبح صلاة الفجر يا إخواني مكفرة لنص اليوم وبقية الصلوات مكفرة لنص اليوم الثاني أو قل تصبح صلاة الصبح مكفرة لنصف العمر لمن حافظ عليها وبقية الصلوات مكفرة لنصف العمر الآخر وذلك إذا اجتنبت الكبائر فضل هائل وقيمة لا تقدر الخصية العشرة والأخيرة في هذه المحاضرة بالنسبة للخصائص اللي الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لصلاة الصبح والوقت لصلاة الصبح هو لفت النظر أن البركة في البكور الساعات الأولى في الصباح بعد صلاة الصبح هي أبرك ساعات في اليوم كله رواه الترمذي وغيره عن صخر الغامدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها هذه المباركة يا في كل شيء في كل الأعمال في التجارة في الزراعة في القراءة في السفر في الجهات في سبيل الله أي شيء صخر رضي الله عنه لوراوي الحديث استفاد من هذه النصيحة كان رجلا تاجرا كان إذا بعث تجارته بعثها في أول النهار فأثر رضي الله عنه وكثر ماله حتى إنه في رواية أحمد جاء أن صخرا كثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه سبحان الله يبقى الرسول عايزك تعمل نظام جديد لحياتك عايزك تصحى تصلي الصبح في جماعة تستقبل يومك بصلاة الصبح وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت اللي ما بين الصف لحد الشروق وتقوم بعد كده تشتغل ما تروحش تنام وتاخد البركة بتاعت اول اليوم وادي صخر رضي الله عنه وارضاه كتر فلوسه مش عايز تكتر فلوسك اصحى صل الفجر وربنا هيبرك لك في مالك ان شاء الله الرسول لما كان يبعت جيش كان يبعته اول النهار شوفوا النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر امسك حتى تطلع الشمس يعني امسك عن القتال فإذا طلعت قاتل بعد طلوع الشمس في وقت الباركة بقى يبتدي يقاتل وكان يقول عند ذلك تهيج رياح النصر يا الله ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم يبقى كان يستنى بعد صلاة الصبح وقت مبارك يا إخواني لكل ما سبق يا إخواني من الفضائل والخصائص وغيرها أدرك الصالحون قيمة صلاة الصبح فما ضيعوها وما تخيلوا أصلا أن يضيعها إنسان شوف رواية الإمام مالك رحمه الله في موطئه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حثمة أحد التابعين من كبار التابعين رحمه الله فقدوه في صلاة الصبح يوم من الأيام كده يوم في العمر ما شافش سليمان إيه سيدنا عمر إيه اللي يخلي مؤمن ما يروحش يصلي الفجر ذهب عمر رضي الله عنه وارضاه إلى أمه إلى الشفاء أم سليمان رضي الله عنها فقال لها أمه أم سليمان من الصحابيات فقال لها لم أرى سليمان في الصبح لم أرى سليمان في الصبح كارثة إيه ترى اللي خلى سليمان لا يذهب إلى صلاة الصبح قالت إنه بات يصلي أعطل الليل يصلي قيام الليل فغلبت عيناه ما كانش قاعد قدام التلفزيون يا إخواني مع ذروش سيدنا عمر قال لان أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة بكاملها سبحان الله بيعت عمر بن الخطاب للخلافة كانت في صلاة الصبح تخيلوا الصديق طاف مساء ودفن مساء وفي صلاة الفجر من اليوم الثاني بuye عمر بن الخطاب للخلافة يعني إيه؟ يعني كبار رجال الدولة والأمراء والوزراء وأهل الحل والعقد ومن بيده الأم كل دولة كانوا يصلون الفجر في جماعة يأخذ قرارات في منتهى الخطورة قرارات مصيرية جدا في صلاة الصبح صلاة في منتهى الأهمية يروي الإمام مالك في موطئه أن المسور ابن مخرمة رحمه الله من التابعين أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها عارفين الليلة؟ التي طعن فيها ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه خلاص بيموت آخر ثلاثة أيام في حياة الفاروق رضي الله عنه وارضاه يقول المسور فأيقفت عمر لصلاة الصبح حتى الليلة دي الليلة اللي مطعون فيها عمر بن الخطاب وعمر رأس الدولة وعمر مطعون طعن قاتلة والظرف صعب جدا جدا لكن صلاة الصبح لا تؤخر يا إخواني ما يقدرش يخليه صليها بعد الشروع ماذا قال عمر عندما أيقظه المسور ابن مكرمى رحمه الله قال له إيه وهو أيم تعبان ومطعون وفي لحظاته الأخيرة قال نعم نعم أحسنت إن أنت صحتني نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة سبحان الله ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم قام عمر رضي الله عنه أرضاه وصلى صلاة الصبح وجرحه يثعب دما جرح عمل ينزف ينزف بس مش قادر يوقف صلاة الصبح أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه كان يبكي بكاء مرًا كلما تذكر فتحة تستر سبحان الله لي يبكي تستر مدينة فارسية حصينة حاصرها المسلمون سنة ونص بالكامل تخيل سنة ونص حصار لهذه المدينة وبعدين في الآخر سقطت في أيدي المسلمين وتحقق لهم فتحا مبينا من أصعب الفتوح التي خاضها المسلمون إذا كان الوضع بهذه الصورة الجميلة المشرقة لماذا يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه عندما يتذكر موقع التستر لقد فتح باب حصن تسطر قبيل ساعات الفجر بقليل انهمر الجيوش الإسلامية داخل الحصن ودار لقاء رهيب بين ثلاثين ألف مسلم ومئة وخمسين ألف فارسي قتال في منتهى الضراوة كل لحظة في هذا القتال تحمل الموت وتحمل الخطر الكبير على الجيش المسلم موقف في منتهى الصعوبة ولكن في النهاية سبحان الله كتب الله النصر للمؤمنين وانتصروا على عدوين بفضل الله وكان هذا الانتصار بعد لحظات من شروق الشمس آه لقد ضاعت صلاة الصبح في ذلك اليوم الرهيب يوم الفتح لم يستطع المسلمون في داخل هذه الأزمة الطاحنة والسيوف على رقابهم أن يصلوا الصبح في معاده ويبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لضياع صلاة الصبح مرة واحدة في حياته جيش المسلمين مشغول بذروة سنام الإسلام مشغول بالجهاد في سبيل الله لكن الذي ضاع شيء عظيم يا إخواني يقول أنس وما تستر إيه تسطر بيّة وما تستر لقد ضاعت مني صلاة الصبح وما وددت أن لي الدنيا جميعا بهذه الصلاة هنا نفهم يا إخواني لماذا ينصر هؤلاء ما فيش لغة في الإسلام إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم كيف ينصر الله عز وجل قوما فرطوا في فريدة صلاة الصبح كيف؟ هذا لا يكون أما أن يكون الجيش على شاكلة أنا بن مالك رضي الله عنهم يحاسب نفسه على الصلاة الوحدة فهذا ولا شك جيش منصور طيب نعمل إيه؟ عزين نكون دول عزين نصلي الفجر في جماعة كل يوم تعالوا نقول عشر وسائل فيساعدنا في المحاضرة دي والابتكار في هذه الوسائل يا إخواني مفتوح أي حد عنده وسيلة صحيه يتوكل على الله عز وجل وينصح بها إخوانا الوسيلة الأولى الإخلاص التام لله عز وجل صعب جدا إن واحد مش مخلص لله إنه يحافظ على صلاة الفجر ده أصلا صلاة الفجر اختبار للاكتشاف المخلصين الإخلاص ده تكون إنك مستعد الضحي بأي شيء بأي شيء في سبيل أنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى تضحي بمال، تضحي بجهد، تضحي بعلاقات، تضحي بعمل، تضحي بحياتك كلها علشان ربنا سبحانه وتعالى ضيع صلاة الفجر يا إخواني ويا أخواتي عرض لمرض مش هو المرض، لا، هذا عرض لمرض المرض هو أنك جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليك لم تهتم به، لم تخلص له، لم تأبه بشرعه، بأمره، لم تخشى تحذيره، لم تتبع قانونه أو تخضع لشرعه ومن ثم أضع تصلات الفجر علامة خطيرة على غياب الإخلاص وخلي بالكم الحقيقة يا إخواني الموضوع كبير وفي تفصيلات كثيرة لكن أشعر أن الوقت يطول بينها حاول اختصر على قدر الإمكان وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم في لقاء آخر نفصل فيه في هذه الوسائل. الوسيلة الثانية العزيمة الصادقة الأولين الإخلاص الثانية العزيمة الصادقة عندي قناعة شخصية إن اللي عايز فعلا يصحى الفجر هيصحى فعلا لو تشعر فعلا بقيمة الفجر في جماعة هترتب كل ظروفك انك تقوم الفجر شوف ربنا بيقول لي في المنافقين ولو أراد الخروج لاعد له عدة ولو أراد الخروج لاعد له عدة بس هو مش عزيم فعشان كده ما أموش ولو ما فيش عندك عزيمة صديقة عمرك ما هتسمع الأدان ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وحتى يا أخي والله لو سمعت وأنت ضعيف العزيمة برضو مش تقوم ليه لان ربنا هو اللي مش عايزك تقوم بعزيمه ضعيف شوف ربنا بيقول ولو ارادوا الخروج لاعد له عدده ولكن كره اللهم بعثهم يا لطيف كره الله ان بعثهم ربنا هو اللي مش عايز المتثاقلين الكسالى فثبطهم وقيلت عدوا مع القاعدين اوعى يا اخي تبقى تاثر بكثره القاعدين المتخلفين عن صلاه الفجر اوعى لا تقارن نفسك بهؤلاء، إنما قارن نفسك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قارن نفسك بعمر، قارن نفسك بأنس، قارن نفسك بخالد، بالقعقاع، بيوسف، ابن تشوفين، بكونتيس، بكل الناس اللي لناهم. علِّهمتك وعظم قدوتك وكبر أهدافك كده وضخم طموحاتك وعمل لنفسك ورد محاسبة خاص بصلاة الفجر بس. خليك جاد جدا مع نفسك ورقة واحدة سجل فيها أيام الشهر كلها اليوم اللي تصل في الفجر في جماعة علم صح. واليوم اللي يفوتك الفجر في جماعة علم غلط وشوف اخر الشهر حياتك مشي صح ولا حياتك مشي غلط والحق صلح نفسك الوسيلة التالتة تجنب الذنوب ترك الذنوب الفجر يا اخواني ويا اخواتي هدية من الله عز وجل هذه الهدية لا تعطى الا للطائعين اما القلب الذي اشرب حب المعاصي فكيف يستيقظ لصلاة الفجر القلب الذي غطته الذنوب كيف يتأثر بحديث يتكلم عن فضل صلاة الفجر أو كيف يسمع لنداء حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم ضياع الفجر يا إخواني ويا أخواتي مصيبة مصيبة وخليكم فاكرين كلام ربنا سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فتش في حياتك فتش على ذنوب ما زلت مصرا عليها ذنوب جايز تكون في عينيك جايز في لسانك في علاقاتك بالناس في علاقاتك بأبويك ذنوب في القلب كبر عجب حسد غضب رياء أي شيء فتش ولا تستصغرن ذنبا من الذنوب من عارف مجالس هو هذا اللي عن صلاة الفجر إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا سئل الحسن البصري رحمه الله لماذا لا نستطيع أن نقوم الليل بيتكلموا على قيام الليل يا أخواني، مش على صلاة الصبح قيام الليل. قال أقعدتكم ذنوبكم. قطر الذنوب. ربنا سبحانه وتعالى عايز اللي يصلي لي كل إنسان نقل طاهر تائب نائب إلى الله عز وجل بسرعة يتوبون من قريب. نسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة. الوسيلة الرابعة الدعاء. وسيلة في غاية الأهمية. اعمل لنفسك ورد يومي تبع الله فيه بإخلاص أن يمن عليك بصلاة الفجر في جماعة. اوعى تستهين بالوسيلة دي. هو مين اللي يصحينا للفجر أو لغيره؟ مين؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بل قل من الذي يبعثك من نومك؟ أقول يبعثك من نومك أصل النوم يا إخواني نوع من الموت وليقظ كالبعث شوف ربنا يقول في الكتاب الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت دي ما ترجعش التهنة دي خلاص ماتت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يبقى نعيدة ربنا سبحانه وتعالى الذي يمسك بأرواحنا أن يرسلها على صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر الأربع وسائل دولت أساسين يا إخواني وأخواتي ما ينفعش أن نكتسبهم الإخلاص والعزيمة والتوبة إلى الله عز وجل والدعاء دي حكات ما ينفعش في صالح حط في إيه بقى اللي أنت عايزه لكن ما ينفعش تشيل منهم واحدة الوسيلة الخمسة الصحبة الصالحة برضو وسيلة في غاية الأهمية الطاعة على الإنسان الوحيد صعب شوف الرسول يقول عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد كلام في منتهى الوضوح وفي منتهى العمر شوف من أصحابك يا ترى لما بتشوفهم بيفكروك بصلاة الفجر بيفكروك بالقرآن بيفكروك بغض البصر بيفكروك ببر الوالدين بيفكروك بربنا سبحانه وتعالى ولا مش هم دول أصحابك لو كان أصحابك ملهمش هم غير الله واللعب والوقت الضايع والحياة التفهى والمعاصي والزنوب يبقى الحق نفسك حاول تدعوهم إلى الله عز وجل ولكن أنجب نفسك يا أخي دور على الصحبة الصالحة وخليك فاكر المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يغالد الوسيلة الستة النوم بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة النوم مبكراً النوم مبكرة مش عيب ابدا انا مش عارف مين اللي دخل في ازهنة ان الاطفال بس هم اللي بني مبادري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيطفن النور في الدنيا كلها علشان ننام بالليل سبحان الله واحنا برضو مصرر النصحة الله الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصرة هي دي سنة ربنا في الارض الناس اللي عايشة للدنيا وعمل الدراسات علشان تستغل الدنيا افضل استغلال وصلت للحقائق اللي ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم علّمها لنا من عشرات القرون. أرجع بيكم تاني لأمريكا علشان تصحى بدري في المواعيد اللي قلناها في أول الدرس لازم تنام بدري. فبيناموا بدري عن أي معد ممكن تتخيل صعب جدا إنك تمشي في الشارع الساعة تسعة بالليل وتلاقي حد ماشي في الشارع خلاص الناس كلها نامت تمانية تمانية ونص تسعة بالكتير. الكلام ده نعكس على حياتهم نظام وحيوية ونشاط وإنتاج وتقدم حضار أنا مش بقول الكلام ده علشان أنا مبهور بالنظام اللي عندهم لا أنا بقول الكلام ده علشان أنا متحصر على كتير من المسلمين اللي مش شاهمين الكنز اللي ربنا سيبه لنا في القرآن وفي السنة اللي بيعمله الأمريكان واليابانيون والصينيون وغيرهم من أهل الأرض هو ده الإسلام إخوان. وجدت إسلاماً ولم أرى مسلمين وبعدين انت هتصهر ليه هتفرج على التلفزيون غالباً هتأخذ شوية سيئات وإذنوب هضيع عليك الفجر هتذاكر المذاكرة الصبح بعد الفجر لحد الساعة 8 ده أفضل وقت ممكن تذاكر فيه ده كلام العلماء مش كلامي واللي هتذاكره بالليل في ساعتين هتذاكر الصبح في نص الساعة هتسهر عشان بتزور حد يا أخي إنت لو مش عايز تقوم الفجر مش عايز تقوم بدري حرام تخلي غيرك يصهر سيبه يروح الفجر إحنا محتاجين نغير نظام حياتنا كله ما عندناش وقت نضيعه في كلام فارغ نحن آه ممكن نعمل شوية لهو مباح لكن خليكم فاكرين نحن أمة جادة فيها شيء من اللهو المباح ولسنا أم لا فيها شيء من الجد القليل خلوا بالكم يبقى أول نصيحة بخصوص النوم أننا ننام بدري على قد ما نقدر حاجة تانية يا رسول السلام كان يتوضى قبل ما ينام وكان ينام على الشق الأيمن على جنب اليمين ويقول أذكار النوم وأذكار النوم دي كتير جدا وليس المجال لذكر أذكار بكاملها لكن أنا أقول لك قوي قوي إنك تقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. الرسالة والسلام قال أن من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. شو الشيطان الشيطان اللي يبعدنا عن السلطة الفجر؟ خلاص ربنا بيحفظك من الشيطان بآية الكرسي وأذكر النوم كثيرة وعود إليها في كتب الأذكار. برضو بخصوص موضوع النوم حاول تعرف كل الناس نظاما. عرف أصحابك وقريبك ومعرفك أنك بتنام بدل خلاص ما فيش زيارات مفيش فيش تليفونات ما فيش محمول بعد الساعة عشرة مثلا أو حداشر حسب ما تحدد لنفسك ونظامك ده يا أخي والله مش حكا تكسب عمر النظام الإسلامي مكان يكسب اللي مفروض يتكسف هو اللي بيخلف النظام الإسلامي يبقى النوم مبكرا النوم على وضوء النوم على الجانب الأيمن أذكار النوم وأعلم الناس بنظامك الجديد الوسيلة السبعة وسيلة شرعية وصحية تماما تماما لا يختلف على أهميتها طبيبان لا تأكل كثيرا قبل النوم الأصل طبعا ألا نأكل كثيرا طول فترات اليوم هي دي سنة لكن عايزين نركز قوي اننا ما ناكلش كثير قبل ما نعم العقل بتاعنا يا إخواني وإخواتي مسكين كميات الأكل الكبيرة تسحب الدماء من كل الجسم ومن العقل أيضاً تسحب هذه الدماء إلى المعدة وإلى المعدة لهضم الكميات الهائلة من الأطعمة. العقل اللي الدم انسحب منه بيبقى في شبه غيوبه مش بيقدر يقوم الفجر معذور لأن انت اديته أكل أكتر من طاب. وطبعًا الأكل الكتير قبل النوم بيعمل برضو كوابيس وأحلام مزعجة. الناس بتجري وراك وحوش بيتاكلك ما أمر تعابين سحالي حقيقت كتير جدا تقعد في قلق وفتراب لحد فين فين على الفجر عايز تنام شويه بقى. فيروح الفجر لذلك يكون أحد الصالحين تأكل كثيراً، تنام كثيراً، يفوتك خير كثير. هو طبعاً يقصد يفوتك خير كثير, كثير، يفوتك قيام الليل، لكن طبعاً ما كانش يقصد صلاة الفجر، ما كانش يتخيله أن واحد ممكن ما يصليش الفجر. يبقى ديكت الوسيلة السبعة للمساعدة على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الوسيلة التمنى، وسيلة مبتكرة ولطيفة ومفيدة على أكثر من مستوى، حتى مفيدة لمن حافظ بالفعل على صلاة الفجر ولو سنين. الوسيلة ديت هي مذكرات فضائل الفجر يعني ايه مذكرات فضائل الفجر عبارة عن عشرين او ثلاثين ورقة كرتون اعملهم انت في البيت يريد الورق دي يكون ملون بألوان فسفورية واضحة كده اصفر اخضر سماوي ألوان تكون ظهرة واضحة كل ورقة حجمها يكون كبير نسبيا اكتب في كل واحدة منها بخط جميل وخط واضح حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحضى على صلاة الفجر يعني مثلا ورقة اكتب عليها لن يلجن النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها واحدة تانية بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهكذا عشرين أو ثلاثين ورقة كل أسبوع طلع ورقتين ورقتين بس قطّون في الأوضة بتاعتك في مكان ظاهر بحيث تشوف الورق كويس بكده هتضرب أكثر من عصفور بحجر اولا هتشجع نفسك إنك تصحى الفجر كل يوم بتشوف هذه الأحاديث وبتفكر نفسك في لحاجة تانية الناس اللي لها سنين بتصلي الفجر ممكن تكون نسيت الثواب الضخم اللي في صلاة الفجر وأصبح الأمر عندها عادة تفرق كتير قوي انك تقوم عادة وتقوم عشان انت مشتاق إلى ثواب صلاة الفجر حاجة تالتة ممكن غيرك يشوف الحديث ده في قطتك ممكن أهلك أولادك إخواتك والدك والدتك أي حد ممكن يشوف الحديث فيتذكر صلاة الفجر وكله في ميزان حسناتك في الآخر الوسيلة التاسعة الأجراس الثلاثة ثلاثة اجراس ايه هم الثلاثة اجراس اول واحدة مشهور منبه وخلي بالك اصبط المنبه على اول معاد الفجر بلاش تفاؤل اكتر من اللازم ما تقولش يعني ان شاء الله النهاردة بقى هقوم الليل كمان وتصبط منبه قبل الفجر بنص ساعة او بعشر دقايق فتصحى فتلاقي لسه في وقت فتقوم قافل المنبه وايه ليه هريح خمس دقايق خلي بالك هم دولت اخطر خمس دقايق في حياتك الخمس دقايق دولت سيكون السبب في ضياع فرض ربنا سبحانه وتعالى خليك واقعي لو انت بتصحى بالعافية على الفجر بلاش من الاول تفترض انك هتقدر تصلي يا من لا خد نفسك بالتدرج واعلم ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. كمان في المضاومة منبه حطه بعيد عن ايديك خليه بعيد بمسافة بحيث ما تعرفش تقفله إلا لما تقوم تمشي عشان تقفله ساعتها بقى لو قمت مشيت وقفلت بقى انت ايه مع صفقه الاصرار والترصد يبقى ده موضوع تاني لكن ان شاء الله كده تضمن انك انت ايه انك تقوم من النوم يبقى ده اول جرس وجرس مهم جدا جدا المنبه الجرس الثاني التليفون اتفق مع حد من اصحابك اللي بيصحى كل يوم في الفجر انه يتصل بيك ويصحيك او اللي يصحى فيكم الاول يصحى الثاني اتفق كمان مع انه ما يقفلش السماعة اللي بعد ما يتاكد انك صحيت يعني يعمل معك حوار حوار ولو قصير جدا بس يضمن انك ما تقفلش السماعة وترجع في تاني بعدين خلي عليك واجب انك انت كمان تصحي واحد تاني مجرد ان تستيقظ تعرف ان عليك مسؤولية ايقاظ فلان هذه المسئولية ستدفع ان شاء الله الى القيامة يبقى الجرس التاني جرس التليفون الجرس الثالث هو عادش فيه غير جرس واحد جرس الباب واحد معك في العمارة او واحد معك في الحي انت عارف انه بيصحى الفجر خليه يعد عليك صحية طبعاً لازم تقرر في البيت عشان ما يحصلش إزعاك في البيت. يبقى الاستعانة بالأجراس الثلاثة ستعين إن شاء الله على الاستيقاظ لصلاة الفجر. الوسيلة العشرة والأخيرة في هذه المحاضرة وليست الأخيرة من وسائل المحافظة على صلاة الفجر هي أن تدعو غيرك إلى الصلاة الفجر. الترس الذي يعمل يا إخواني ويا لا يصدق. الإنسان اللي كل يوم بيفكر غيره بالفجر. كيف ممكن هو ينسى الفجر؟ وبدأ أول ما تبدأ ابدأ بأهلك ابدأ بأولادك وزوجتك وإخوانه ووالديك إذا كنت أنت بتلاقى صعوبة في صلاة الفجر ما فيش داعي هم يمر كل التجربة اللي أنت فيها قبل كده فكرهم دايما بالفجر وساعدهم عليه وعلى فكرة العملية دي تحقق أهلك مش فضل منك، هذا فرض عليه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايتهم وغير غير أهلك بقى كلم أصحابك ومعارفك وحبيبك وما فيش بتروح عند ربنا كل واحد كل واحد هيصلي الفجر بسببك هيكون لك من الأجر مثل أجره لا ينقص ذلك من أجورهم شيء يبقى دي كانت الوسيرة العشرة من الوسائل المعينة على صلاة الفجر في جماعة ممكن طبعا تضيف اللي انت شايفها مناسبة وأعانك الله عز وجل وأعاننا على طاعته كلمة أخيرة يا إخواني ويا أخواتي في الله صلاة الفجر في جماعة للرجال وفي أول وقتها للنساء قضية محورية في حياة الأمة المسلمة القضية مش قضية ركعتين صلاة وشوية حسنات بس لا القضية أكبر من ذلك بكثير صلاة الفجر بتضبط لك اليوم كله صلاة الفجر بتمشي الكون كل الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى عايزه يمشي صلاة الفجر بتربط الناس بربها من أول اليوم لأخره صلاة الفجر وخلي بالك بتخلي الأمة كل الأمة في ذمة الله طول اليوم في ضمان ورعاية وحماية الله طول اليوم في الفجر يا إخواني بتقابلوا صفوة المجتمع أو تكونوا فاكرين صفوة المجتمع هم أصحاب الجاه والسلطان والمال والشهر لا لا لا صدقوني يا إخواني الصفوة الحقيقية هي التي تحافظ على صلاة الفجر في جماعة في مجتمع كثر فيه الفساد بتقابل الصالحين في صلاة الفجر في مجتمع كثر فيه النفاق بتقابل الصادقين في صلاة الفجر في مجتمع كثرت فيه المعاصي والأثام والشرور بتقابل الطائعين والتائبين في صلاة الفجر أي فضل وأي منه من, من الله عز وجل وأي صفوة من البشر أنت تقابل في صلاة الفجر صلاة الفجر يا إخواني مقياس لمستوى الأمة ومقياس لقيمة الأمة الأمة التي تفرد في الفجر في جماعة أما لا تستحق القيام بل تستحق الاستبدال وعلى الجانب الآخر الأمّة التي تحرص على صلاة الفجر في جماعة أمّة اقترب من يعاد تمكينها في الأرض أخ لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة ثم يتحدث مساء عن التمكين في الأرض كيف؟ كيف ممكن ربنا يعمل كده؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأي إفساد أعظم من تضييع فرض من فروض الله عز وجل تضييع حق من حكوك الله عز وجل والإصرار على ذلك التضييع ما هي أول صفات الذين يمكنون في الأرض تعالوا كده اسمعوا الكلام ربنا اسمعوا أقلوبكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه أول صفة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولله عاقبة الأمور أول صفات الممكنين في الأرض إقامة الصلاة وإقامة الصلاة ليست نقر الصلاة كنقر الغراب وفي غير موعدها إقامة الصلاة هي إقامتها بكل شروطها وفي أول وقتها وفي المكان الذي أمر الله به في المسجد وبكل خشوع وتضرع وابتهال وانكسار الصلاة بهذه الصورة يا إخواني وإخواتي أداة من أدوات النصر كلكم عارفين الكلمة اللي قالها أحد المسؤولين اليهود من أنه لا يخاف من أمة الإسلام إلا في حالة واحدة وهي أن يصل عدد من يصلون الفجر في جماعة كعدد الذين يصلون الجمعة في جماعة. سواء با كان هذه الكلمة قالها فعلا مسؤول يهودي أو لم يقلها فالجملة صحيحة. أمة الإسلام بغير صلاة الفجر في جماعة أمة غير مرهوبة. حفظوها كده كويس. لا يستقيم لأمة. تطلب العزة والكرامة والنصرة أن تفرط في هذه الصلاة. ملحوظة غريبة جدا وهامة لحظتها في سورة الإسراء. خلي بالك. لم يأتي طلب النصرة إلا بعد الحديث عن الفجر. يعني إيه؟ اسمع كده القرآن وتدبر. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقرآن الفجري. إن قرآن الفجري كان مشهودا. يبقى إقامة الصلاة. وركز على, إيه؟ على صلاة الفجر وقرآن الفجري مقصود بقرآن الفجري صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأن القراءة في الفجر تكون طويلة عادة وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا وبعدين الحاجة اللي وراها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يبقى مع الفجر قيام الليل أو قبل الفجر قيام الليل وبعدين بعض ما عملت الاثنين دولت تعال تطلب بقى يقول ايه رَبِّ بِأَدْخِلِنِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ وَكُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا آيات عجيبة والله يا إخواني سبحان الله لا يأتي طلب السلطان النصير من الله عز وجل ولا يأتي مجيء الحق وإزهاق الباطل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض لا يأتي كل ذلك إلا بعد إقامة الصلاة وبالذات صلاة الفجر وقرآن الفجر وإلا بعد قيام الليل كما قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك هذه هي أدوات النصر في الإسلام صلاح الدين الأيوب رحمه الله اهتم أول ما اهتم بصلاة الفجر وتحفيز الناس على صلاتها في المسجد الجيش الذي يصلي الفجر في جماعة هو الجيش الذي ينتصر على الصليبيين أو غيرهم من أعداء الأمة طبعاً صلاح الدين يا إخواني مش درويش واقف في الجامع وساب إعداد الجيوش لا لا لا هو واخد بكل الأسباب المادية من إعداد وتدريب وسلاح وخطة وحجد الجنود واختيار للتوقيت وعقد الأحلاف وتوحيد الصفوف واخد بكل الأسباب المادية لكن في نفس الوقت عارف أنه مش ممكن هينتصر إلا إذا كان ربنا معاه وإزاي ربنا ممكن يكون معاه وبيضيع صلاة الفجر يبقى لازم يرتبط بربنا قبل ما توقع النصر ولا ينصرنا الله من ينصره وسبحان الله يا إخواني يا أخواتي رجع القرآن سبحان الله كنز والله تغيير الله عز وجل لواقع الأرض من الظلم إلى العدل ومن الفساد إلى الصلاح يكون دائما في الصبح يا سبحان الله سبحان الله شيء غريب جدا ملحوظة في القرآن الكريم إشارة إلا أن هذا الوقت الشريف وقت الصبح ده وقت تغيير اوعى تكون نايم فيه اسمع كده شوف إهلاك قوم لوط كان إمتى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ شوف إهلاك عاد قوم هود تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ثمود وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين إلى آخر الآيات وهكذا في كل الأنبياء والمرسلين حتى رسول الله سلام كان يقول إن إذا نزلنا بساحة قوم فسأ فسأى فسأ صباح المنذرين هو وقت التغيير هو وقت الجهاد وقت التمكين ربنا سبحانه وتعالى عندما أقسم بالخيول التي تجاهد في سبيل الله ماذا قال قال والعاديات ضبحة فالموريات قدحها فالمغيرات صبحها فالمغيرات صبحها الخيول التي تغير في الصباح في وقت التغيير هيفضل الكلام هذا صح يا إخواني لحد يوم القيامة أو الله لحد يوم القيامة هذه من سنن الله عز وجل إلى اللحظات الأخيرة في عمر الأرض سيكون التغيير والإصلاح والتمكين لأولئك الذين يحافظون على صلاة الفجر في جماعة تخيلوا شوفوا المعلومة الغريبة دي نزول المسيح عليه السلام إلى الأرض واستقرار العدل في الأرض سيكون في صلاة الفجر يا سبحان الله الجيل الذي يستحق استقبال المسيح عليه السلام جيل يحافظ على صلاة الفجر شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا مستقبل الأرض كما جاء في سنة ابن ماجه رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال أشد فتنة هتيجي على الأرض فتنة الدجال وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم يعني لا طلع قبل كده ولا في نبي جاي بعد كده وأنتم آخر أمم بيبقى يحصل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو خارج فيكم لا محال يا رب سلم ثم بدأ يتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات الدجال وعن الأحداث المصاحبة له وعن يأجوج ومأجوج ثم بدأ يتحدث عن اللحظات الأخيرة جدا في الأرض يتحدث عن طائفة المؤمنين التي سينزل عليها المسيح عليه السلام ليقيم العدل في الأرض من جديد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال وجلهم ببيت المقدس أي جل المؤمنين آنذاك ببيت المقدس نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين كاملة وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح خلي بالك الجيش اللي مستني نزل المسيح اللي هيزل علي المسيح كانوا واقفين وخلاص هيصلوا صلاة الفجر والإمام هيطلق يصلي بيهم إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله ليس هذا الكلام يا من قبيل المصادفة أبداً أبداً هذه لحظات تغيير وتمكين وعز ورفع للمسلمين إزاي المسلمين ممكن ينراموا فقط زي ده إزاي ممكن واحد يخفل عن صلاة الفجر يفضل نايم في هذا الوقت الشريف يقول صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس طبعا الإمام لقى نبي نازل فبيقدمه يصلي بالمسلمين فقال فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت فيصلي بهم إمامهم إمامهم من المسلمين وجاء في روايات أخرى من الأحاديث أنه المهدي المنتظر. يا سبحان الله. أبعد هذا هناك من ينام وصلاة الفجر تقام في المسجد؟ سبحان الله. بحلم بيوم يا إخواني ألاقي في كل اللي قاعدين بيصلوا الفجر في الجامع. بحلم بيوم ألاقي فيه المساجد مليانة بالمسلمين. بحلم بيوم ألاقي المسلمين مستنيين أداني الفجر بشوق, بشوق حقيقي. يرددون الأذان ويسعون إلى بيوت الله بلهفة إنهم في لقاء مع الله عز وجل بحلم بيوم ألاقي فيه المسلم اللي اضع منه صلاة فجر واحدة يعد طول اليوم حزين ومهموم علشان فاتته حاجة كبيرة قوي قوي بحلم بيوم أشوف فيه ولات أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين من أقصاها إلى أقصاها يأمون المسلمين في المساجد في صلاة الفجر وغيرها بحلم بيوم أشوف في دين ربنا هو دين الأرض وإن العدل حل محل الظلم وإن شرع ربنا بقى هو الشرع الحاكم في كل مكان بحلم يا إخواني وأنا عارف أن أي واقع بنعيشه دلوقتي كان حلم قبل كده وأنا عارف برضو أن أحلام النهاردة هي واقع بكرة إن شاء الله بحلم بمستقبل أنا على يقين والله يا إخواني ويا أنا على يقيم من حدوثه أنا شايف بكرة يا إخواني ويا أنا شايف بكرة ومش بنجل أو بعرف الغيب لا أنا شايف وعد ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة والله لا يخلف الميعاد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بشيء ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون لاحظ الآية التي جاءت وراء ذلك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الرسول لعلكم ترحمون هو ده طريق الاستخلاف إقامة الصلاة كما أمر الله عز وجل أن تكون هو ده طريق الاستخلاف والتمكين والأمن في الأرض نسأل الله عز وجل أن ييسر لأمة الإسلام أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إن هو لي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع